لا تفعل الهزلة ولا تقرب العين وخلك على فعل النواميس مقدام وقدم ولا ترخيب كثر المصاعب تلقى السعد لقبال مصرار مقدام واسمع كلام اللي غزى راسه هالشيء تلقاه من كثر الملمات علام ونقال رايه ففعل برايه تصيف لأنه يعد الرايه والقول بحكام كل مدة طيب ترجع لك بطيب لا بد ما تلقى من الناس لوان فخان الصوتية ولا تفصح بسرك ولو كان صحيب يمكن يصير بتالي الوقت نمام واحذر ترى ما يندرى وش وراء الغيب عشان ما في سود لأيام تنضع واحذر ترى ما يندرى وش وراء الغيب عشان ما في سود لأيام تنضع وتبغى الكلام اللي عليه التجاريب لا تامن الاخوك من غدر الياء وتبغى الكلام اللي عليه التجاريب لا تامن الاخوك من غدر الياء وتبغى الدليل ازير في ذبحه الكلب او الضحيه في دكان حمام